على أشرف الله وسلم على أسرخ خلق المرسنين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعه بأحسانه من يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مواصل وإن شاء الله ما شرعنا به من شرف عقود رسم المفتي وقف في المرة الماضية عند قبل المصنف رحمه الله تعالى وقد قدمنا عن الإمام القرافي أنه لا يحل الحكم والإفتاب بغير الضاجح لمجتهد أو مقلد إلا إذا تعرض الأدلة, الأدلة عند المجتهد وعجز عن الترجيح أي فإن له الحكم بأيهما شال تساويهما عنده وهو أيضا يعني بدأ في مطلب جديد في صحة نسبة القوانين إلى المجتهد ولو رجع عن أحدهما بالكلية لعدم رفع الخلاف بردور نبين ذلك إن شاء الله من خلال ما يتبره المصنف وما يتبره من خلال الشرح على يعني ما كتب قال وقد قدمنا عن الإمام القرافي أنه لا يحل لا يحل الحكم والإفتاء لا يحل الحكم والإفتاء بغير الراجح المشتهد أو مخلد إلا إذا تعارض الأدلة عند المجتهد وعجز عن الترجيح أي فإن له الحكم بأيهما شاء لتساويه ما عنده وعلى هذا فيصح نسبة كل من القولين إليه لكن ما يقوله بعض الأصوليين قوله على هذا أي إذا صح حكم مشتهد بأي قولين شاء هذا ما قصده وعلى هذا أي ما يبتني أيبنا على القول إلى صح حكم المجتهد بأي قولين شاء قال فيصح نسبة كل من القولين إليه للمجتهد لما كما يقوله بعض الأصوليين إن أنه لا ينسب إليه شيء منهما يعني هو يشيق رحمه الله تعالى إلى خلاف الأصوليين في مثل هذه المسألة هل ينسب هذه الأقوال المجتهد يعني الأصوليين اشتهدوا فيها يعني اختلفوا في هذه المسألة أو في نسبة الأقوال المتعبدة إلى المستهد على ثلاثة مذاهب. بعضهم قال يصح نسبة كل من القولين إليه، ويحمل على تردده لتعادل الدليلين عنده. وهذا القول الأول عند الأصليين. القول الثاني قالوا يعني بعضهم قال لا يصح نسبة شيء منهما إليه. وهذا ما ذكره الإمام الراجي رحمه الله تعالى. طيب إذا كان لا يصح نسبة شيء منهما إليه، فما فائدة ذكرهما؟ يعني الإمام رزقر وفائدة القولين حناين. أن لا يتوهى من أراد من المجتهدين الذهاب إلى أحدهما أنه خالق للإجماع وقيل للتنبيه على أن ما سواهما لا يؤخر به فيطلب ترجيح أحدهما في مذهب الثالث عند الأصوليين قال يجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه والرجوع عن الآخر غير معين دون نسبتهما جميعا ويمتنع العمل بهما حينئذ حتى يتبين نفسين إذا علمنا نفس أحدهما غير معين وهذا قول الإمام الآمدي رحمه الله تعالى فإن لنا ثلاث أقوال في المسألة للأصولين وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله لا ما يقوله بعض الأصوليين من أنه لا ينسب إليه شيء منهما وهذا القول هو قول الإمام الرازي القول الثاني الذي يشير إليه وما يقول بعضهم من اعتقاد نسبة أحدهما إليه لأن رجوعه رجوعهم عن الآخر غير معين وهو إشارة للقول الثالث وقول الإمام الآمدي كما في رأيه وعدم ترجع أحدهما على الآخر نعم إذا ترجح عنده أحدهما مع عدم إعراضه عن الآخر ورجوعه عنه ينسب إليه الراجح عنده ويذكر الثاني رواية عنه أما لا أعرض عن الآخر بالكلية عن الآخر بالكلية لم يبق قولا له بل يكون قوله هو الراجح فقط لكن لا يرتفع الخلاف في المسألة بعد رجوع كما قاله بعض عبد الشافعية وسنأتي قولهم في ذلك يعني عند قول المصنف قال إذا ترجح عنده يعني إذا صدر هناك قولان عن المجتهد يعني هناك حالات جنبني على هذه المشألة إذا كان هناك قولان للمجتهد فإما أن يتساويا الحال الأولى إما أن يتساويا عنده ولم يرجح على الآخر يعني يروع عنه قولين أو ينقل عنه قولين دون ترجيح لأحد القولين الآخر والصورة الثانية أن يرجح أحدهما ولكن دون الإعراض عن الآخر بالكلية والصورة الثالثة أن يرجع هدوما مع الإعراض عن الآخر بالكلية فيروى رجوعه عن هذا القول الآخر وعلى كل هذه التقديرات وهذه الصور التي ذكرناها يصبح نسبة كل من القولين إليه على ما حققه الشارح هنا راضح؟ أما قد فنقال لكن لا يرتفع الخلاف في المسألة بعد الرجوع فإذا لم يرتفع يصح نسبة القول المرجوع عنه إلى المجتهد ولو بعد ما أرضى عنه بالكلية وهذا ما أشار إليه المصنف قال كما قاله بعض الشافعية وإيده بعضهم بأن أهل العصر إذا أجمعوا على قول بعد اختلافهم فقد حكى الأصليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق يعني الآن وإيده بأن أهل العصر إذا أجمعوا على قول كان هناك مسألة مختلف فيها واجتمع أهل العصر على قول هل يرتفع الخلاف السابق يعني الآن مسألة فيها خلاف يروى فيها قولين ثم اجتمعوا بعد ذكر القولين على اعتماد القول هل يرتفع الخلاف الحاصل أولا من ذكر القولين أو روايتين ذلك قال فقد حكى الأصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق فما لم يقع فيه إجماع أو لا وهذا ما ذكره يعني في البحث يعني بيان لهذا القول وهو مبني على أن الإجماع المتأخر هل يرفع الخلاف المتقدم؟ فعندهما لا يرفع لما فيه من تضليل بعض الصحابة رضي الله عنهم كما ذكره في البحر الرائق في كتاب العطق من باب الاستيلاد وفي تفسير الوصول إلى علم الأصول قال اختلف القائلون بحدية إجماع من بعد الصحابة في شر وهو عدم الاختلاف السابق للإجماع اللاحق مثاله أن يختلف أهل عصر في مسألة واستقر خلافهم بحيث صار أحد القبلين مذهبا لبعض والآخ مذهبا لغيره كبيع أم الولد فإنه لا يجوز عند عمر رضي الله عنه ويجوز عند علي رضي الله عنه هذا خلاف هل يمنع مععقاد إجماع في العصر الذي بعده؟ قال ذهب أكثر الشافعية هذا قول صاحب تسير الوصول إلى علم الأصول قال ذهب أكثر الشافعية إلى أنه يمنع وتبقى المسألة مجتهدا فيها كما كانت لا مجمعا عليها واختلف مشايخنا في ذلك فقال أكثرهم وهو الأصح أنه لا يمنع ويرتفع الخلاف بالإجماع وتكون المسألة مجمعا عليها عند علمائنا الثلاثة لأن المعتبر اتفاق مشتهدي العصر وقد وجد وقيل فيه اختلاف بين علمائنا الثلاثة فعند أبي حنيف يمنع الخلاف السابق عقال الإجماع اللاحث وعند محمد لا يمنع وأبو يوسف مع أبي حنيف في رواية ومع محمد في رواية وقال ما ذكره صاحب تسهيل الوصول إلى الأصول. قال لكن ما ذكر في كتب الأصول الآن بدأ أيضا شرعة في مطلب جديد وهو يعني ما ذكر الأصول من عدم إمكان قولين للمشتهِم مشكل. فإن الواقع خلافه. قال لكن ما ذكر في كتب الأصول وبقوله ما ذكر في كتب الأصول قال لكن ما ذكر ما ذكر في كتب الأصول عندنا من أنه لا يمكن أن يكون للمشتهِم قولان كما مر منافي ذلك لأنه مبين فيما يظهر على ما ذكروا في تعارض الأدلة أنه إذا وقع التعارض بين آيتين يصار إلى الحديث وهذا بيناه نحن يعني إذا تعارض نصان من الكتاب لا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ بينهما يصار إلى ما هو أدوى منهما يصار إلى الصنة ومثلنا على هذا يعني ما هو المثال الذي مثلناه تعارض نصين ولا يمكن الجمع ولا يمكن القول بنص. يصار إلى ما هو أدون منه منهما من السنة. كث قول الله عز وجل فقرأ ما تيسر منه نعم. وأيضا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له. ولا طريق للجمع بينهما في يصار يعني إلى السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. عندما قال ولكن ما ذكر في كتب الأصول عندنا يعني هذا استدراك على ما ذكر مصحة نسبة القولين إلى المجتهد ولو كان رجعا أحدهما سنأتي إلى بيانه إن شاء الله فيما نفصل القول في هذا الاستدراك لأنه يلقر بشكل يعني سريع إن شاء الله نفصل القول فيه قال أنه إذا وقع التعارض بين آيتين يصار إلى الحديث فإن ما التعارض فإلى أخوال الصحابة فإن تعارضت فإلى القياس يعني الآن يصار إذا تعارض الآثان إلى الحديث إذا تعارض حديثان يصاروا إلى القياس فإن تعارض قياسان ولا ترجيح فإنه يتحرى فيهما ويعمل بشهادة قلبه وهذا ما ذكرناه في المرة الماضية فإذا عمل بأحده معي ترد عنده بشهادة قلبه أحدهما لا يحق له أن يفتي بالآخر قال ليس له العمل بالآخر إلا بدليل فوق التحري وعند الإمام الشافعي قلنا هنا في هذه المسألة خلاف الآن إذا تعرض قياسا عند الإمام الشافعي فالمجتهد مخير أن يعمل بأي القولين لذلك قال قالوا وقال الشافعي يعمل بأيهما شاء من غير التحري ولهذا صار له في المسألة قولان وأكثر أما الروايتان عن أصحابنا في مسألة واحدة فإنما كانتا في وقتين بإحداث مصاهيها دون الأخرى لكن لم تعرف المتأخرا منهما هذا حاصل الخلاف يعني حاصل خلاف كل ما ذكرنا يعني إن شاء الله نجزبه كما ذكره الشيخ مظفر قال حاصل أن المذكور في كتب الأصول خلاف ذلك فإنهم قالوا لا يمكن أن يكون للمجتهد قولان في زمان واحد لأن الاختلاف لأن اختلاف القولين إنما يكون لتعارض الأدلة عنده وما من تعارض إلا وله مخلص إما حديث أو قول الصحابة أو القياس أو التحري فإذا وجد المخلص لكل تعارض لا يمكن أن يكون له قولان في مسألة واحدة في زمان واحد يعني لا يجل مثلا نقول أن هناك تعارض التعارض هذا ظاهري وهذا تعارض احنا, أحنا أزلناه انتقلنا مثلا من الآيتين إلى ما هو أدوان في السنة. فجاء المخلص فزال هذا التعارض قال نعم يمكن هذا عند الشافعي فإن عنده يوجد المخلص لكل تعارض إلا تعارض القياسي فإنهما إذا تعارضا، النقال في قوله، فإن عنده يوجد المخلص لكل تعارض. نحن قلنا طريقة الشافعية وهي طريقة الجمهور. إذا تعارض النصوص عندهما، فيصار عندهما إلى الجمع اولا اليس كذلك؟ يصار إلى الجمع. فإن لم يمكن الجمع، يصار إلى الترجيح. فإن لم يمكن الترجيح، يصار إلى إلى ماذا؟ إلى النسخ إلى القول بالنسخ هذه طريقة الجمهور منهم الشافرية وعندنا في تعارض الأدلة يصار إلى النسخ اولا فإن لم يعلم تاريخه أحدهم أن هناك متقدم ومتأخر يصار إلى بعد النسخ عندنا ماذا يصار شيخ البغداد بعد النسخ يصار إلى التاتجيح فإن لم يمكن الترجيح لأحد القولين لا يوجد مرجح ما يصار إلى ماذا إلى الجمع يعني على خلاف وهذا خلاف معروف يعني بين الحنفية في تعارض الأدلة بين الحنفية وبين الجمهور والشافعية والمالكية والحنابلة.ذا قال فإن عنده يوجد مخلص لكل تعارض إلا تعارض الخياس. ان الإمام الشافعي قال فإنهم إذا تعارض لا يصار عنده إلى التحري كما هو مذهبنا بل يعمل المشهد ما شاء من غير تحري. فيمكن أن يكون له قولان أو أكثر في مسألة واحدة في زمان واحد أما عندنا فيصار عند تعرض الخيصين إلى التحري فلا يمكن تعبد الأخوال لأصحابنا في وقت واحد وما نقل فيه روايتان عنهم فمحنول على اختلاف الزمان وعدم معرفة متأخر أو على كون الثانية في غير كتب الأصول ثم أجاب الشرع عن هذا الاشتراك بقول الآت لكن لا يخر. يعني الإمام الشام يجوز أن يكون هناك قولان لمجتهدي في زمان واحد بناء على أنه عند تعارض القياسين عند الإمام الشافعى رحمه الله تعالى يجوز للمجتء أن يختار أيهما شاء وعندنا لا يجوز يعني يعمل بالتحري ولا يجوز أن يعمل بالقول الآتي ما ورد في قول أن هناك روايتان قال هذا يحمل على أمرين إما يحمل على اختلاف الزمان أن هنا هذه الفتوى كانت في زمان والفتوى الأخرى لزمان آخر عن نفس الإمام وتغير الفتوى وإما أن أحدهما موجود في كتب الأصول في اللي هي ظاهر رواية وغيرهما في غير كتب ظاهر الرواية هكذا تفعل وابح الأمر عندنا قال وعلى هذا فما يقال فيه عن الإمام روايتان فلعدم معرفة الأخير لأن هناك رواية متقدمة وأخرى ناس لا استقر قبل الإمام عليها وما يقال فيه وفي رواية عنه كذا إما لعلمهم لأنها قوله الأول أو لكون هذه الرواية رواية عنه في غير كتب الأصول وهذا أقرب يعني تكون الرواية الأخرى غير معتمد. كان هناك روايتان عن الإمام ننظر فيهما. فإن كان أحدهما في أحدهما في كتب الأصول، هي ظاهر الرواية، والأخرى في غير كتب ظاهر الرواية، فنرجح ما هو موجود في كتب ظاهر الرواية. ولا تعتمد الأخرى واضح. نعتبر أول قول هو الآخر والأخرى رواية. عنه. قال، لكن لا يخفى أن ما ذكروه في بحث تعارض الأدلة مشكل. طيب ما هو هذا الإشكال؟ يعني هذا الإشكال مبنئ على حصر العصليين سبب الإخثار في تعارض الأدلة ثم بناؤهم عدم إمكان تعبد الأقوال عليه هذا هو الشيخ هنا الإشكال أنهم حصروا يعني أسباب الإخثار في تعارض الأدلة ثم بنوا عليه عدم إمكان تعبد الأقوال عليه هذا هو الإشكال لذلك قال عبد الحال لكن لا يخف أن ما ذكروه في بحث تعارض الأدلة مشكل لأنه يلزم منه أن يكون ما فيه روايتان عن الإمام لا يجوز فيه عمل بواحدة منهما لعدم العلم بالصحيحة من الباطلة منهما وأنه لا ينسب إليه شيء منهما كما مر عن بعض الأصوليين مع أن ذلك واقع في مسائل لا تحصى ونراهم يوجهون إحدى الروايتين عن الأخرى وينسبونها إليه فالذي يظهر ما مر عن الإمام البليغي من بيان تعدد الأوزح في اختلاف الرواية عن الإمام مع زيادة ما ذكرناه من تردده في الحكمين واحتمال كل منهما في رأيه مع عدل مرجه عنده لأحدهما من دليل أو تحر أو غيره فتأمل ثم لا يخفى أن هذا الوجه الذي قلناه أكثر اضطرادا من الأوجه الأربع المرة في خلاف الدوايتين لشملهما فيه استحسان أو احتياط المسائل التي ذكرناها وفصلنا عن هذا كأنه يلخص مرة, مرة مما شرحناه في المرة الماضية وضح الأمر فهنا هناك السؤال همين. ثم قال إذا تقرر ذلك فاعلم الآن يبدأ, كأنه يبدأ بمطلب جديد هو أخوال أصحاب الإمام في الحقيقة هي أخواله فمن قلدهم لا يخرج عن تقليده قال إذا تقرر ذلك فاعلم الآن شرع في بيان القاعدة التي مهد لها المصنف بترجيم صحة تعدد أخوال المجتهد ذلك قال اذا تقرر ذلك فاعلم أن الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى من شده احتياطه وورعه وعلمه بأن الاختلاف من اثار الرحمه طبعا المقصود ان الاختلاف من اثار الرحمه الاختلاف بين المجتهدين في الفروع يعني لا مطلق الاختلاف يعني لا يقصد يعني وعلمه بان الاختلاف من اثار الرحمة لا يقصد مطلق الاختلاف وانما قصده في ذلك الاجتهاد الخلاف بين المجتهدين في الفروع لا مطلق الاختلاف قال من آثار الرحمة وهو يعني معروف أن اختلاف أمة الهدى فيه توسي عن الناس كما أشاغه في مقدمة التاترخانية يعني يشير إلى الحديث المشهور على ألسنة الناس وهو اختلاف أمة رحمة ويعني من أراد أن ينظر مدى صحة يعني سند هذا الحديث يعني فصل فيه ابن عبدين في رد المحتار واتكلمه هناك فمن أراد أن يراجع الحديث ومدى الصحة والقل والكلام في سنده فليراجع رد المحتاج فإنه موجود أن هو إشارة إلى هذا الحديث لذلك قال يعلم بأن الاختلاف من آثار الرحمة اختلاف أمة رحمة قال إذا تقرر ذلك فعلا أن الإمام أبي حنيف رحمه الله تعالى من شدة احتياطه وورعه وعلمه بأن الاختلاف من آثار الرحمة قال لأصحابه إن توجه لكم دليل فقولوا به أي قوله ان توجه لكم دليل اي ظهر لكم في مسألة وجه الدليل على غير ما اقول انا به قال فقولوا به ويعني بمعنى تحصل المخالفة بين الامام وبين صاحبه وذكر يعني انهم خالفاه في نحو ثلثي المذهب لا يقال ان توجه لكم الدليل فقولوا به فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها كما حكاه في الدر المختار طيب أذكر لكم نصا يعني لهذا الخلاف يعني الذي يحصل بين الإمام وأصحابه هناك نص نفيس يعني يجر بكل منكم أن يسمع به وهو ما ذكره ونقله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في حاشياته على الدور المختار وهي مطبوعة لها عدة طبعات منها طبع البوناقية في مجلدين كبيرين عن نقل عن مسن الخوارزمي عن سيف الأنصابي لما قال اشتهر واستفاض أن أبا حنيف رحمه الله تعالى تلمذ لأربعة آلاف من شيوخ أئمة التابعين وتفقع عند أربعة آلاف فلم يفت بلسانه ولا بقلمه حتى أمروه فجلس في مجلس في مجلس في جامع الكوفة فاجتمع معه ألف من أصحابه أجلهم وأفضلهم أربعون فقد بلغوا حد الاجتهاد فقربهم وأبناهم وقال لهم أنتم أجلة أصحابه ومسار قلبي. وجلاء أحزان وإني ألجمت هذا الفقر وأسرجته لكم فأيعينوني فإن الناس قد جعلوني جسرا على النار فإنه منتهى لغيري والعب ولا ظهري فكان رحمه الله إذا وقعت واطع شاورهم وناظرهم وحاورهم وسألهم فيسمع ما عنده من الأخوال والآثار ويقول ما عنده ويناظرونه شهرا أو أكثر حتى يستقر آخر الأخوال فيفيده أبو يوسف حتى أثبتت الأصول على هذا المنهاج شورى لا أنه تفرد بذلك غيره من الأئمة من هذا ما نقله الإمام الطحطوي رحمه الله تعالى في حاشيته على البر المختار وقول المصنف قال فكان كل يأخذ برواية عن أي ليس لأحد منهم قول خارج عن أفواله قال وفي الولوجيه اللي هي الفتاوى من كتاب الجنايات قال ابو يوسف ما قلت قولا خالفت فيه ابي حنيفه الا قولا قد كان قاله وروي عندي فانه قال ما خالفت ابي حنيفه في شيء الا قد قاله ثم رجع عنه فهذا اشاره الى انهم ناشرك بطريق الخلاف بل قالوا ما قالوا عن اجتهاد واتباع لما قال استاذهم ابو حنيفة وفي آخر الحاوي القدسي وإذا أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون به آخذا بقول أبي حنيفة فإنه روية عن جميع أصحابه الكبار كأبي يوسف ومحمد والحصل والحسن أنهم قالوا ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة وأقسم عليه أيمانا غلابا فلم يتحقق إذن في الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا بطريق المجازي للموافقة فإذا ق... رجع المجتهد عن قول لم يبقى قولا له لأنه صار الحكم منسوه كما سيأتي وحينئذ فما قاله أصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه بل صارت أقوالهم من لهم فكيف تنسب إليه وانحنفي إنما قلد أبا حنيفة ولذا نسب إليه دون غيره. الآن يستشكل الإمام ابن عبدين يقول يعني كيف تنسى هذه الأخوال للإمام أخوال الأصحاب وهم مجتهدون مطلقون كل يشهد رأيه في المسألة فكيف تنسب هذه الأخوال إلى الإمام أبي حنيفة مع أن هذه المسألة مجتهد فيها اجتهد مثلا أبو يوسف فيها أن يكون قد خالف فيها فهذا هذا الخلاص حقيقي أم أنه عن سبيل هذا ما يستشكله الإمام ابن عبدين رحمه الله تعالى قال فإن قلت إذا رجع المجتهد عن قول ولم يبق قولا له لأنه صارك من المسوخ كما سيأتي وحينئذ فما قاله أصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه بل صارت أقول مذاهب لهم فكيف تنسب إليه والحنفي إنما قلد أبا حنيفة ولذا نسب إليه دون غيره قلت قد كنت استشكلت ذلك وأجبت عنه في حاشية رد المحتار على الدون المختار بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها الدليل عليه صار ما قالوه قولا لها أمر أصحابه التي أسسها لهم فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه وضحت الإجابة يعني الآن استشكل اشكان الإمام عبد الرحمة الله تعالى أن هؤلاء الأمم أصحاب الإمام اجتهد وهم مجتهدون مطلق فكيف تنسب هذه الأقوال يعني يفهم من قولهم قول الإمام قد رجع عنه هو يقول استشكلت أيضا أنا هذا وأجرت عنه في حاشيتي بقوله بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أخواله بما يتجه لهم منها الدليل عليه صار ما قالوه قولا له لاجتنائه على قواعله التي اقسسها لهم فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه واضح قال ونظير هذا ما نقله العلامة البيري في أول شرحه على الأشباح عن شرح الهداية لابن الشحنة الكبير اللي هو الوالد والد شرح الوهابانية اللي هي منظومة الوهابانية وإشتق ابن الهمام ونصه إذا صح الحديث الآن يدخل في مطلب جديد وهو إذا صح الحديث فهو مذهب أبي حنيف ولكن بالشروط ليس على إطالة كما يتوهم الجهلة يعني وهذا يعني كثير ما يثيره يعني الجهلة من الوهابية يعني مثلاً قول الإمام أبي حنيفة ويقولون مثلا أن الإمام الله أحد لأن الأربعة قد خالف السنة النبوية وينقل عن الأئمة يعني هذا ملقول عن أبي حنيفة وعن الشافعي وعن مالك إذا صح الحديث فهو مذهبي أو إذا رأيتم يقال أن يخالفوا قول رسول الله فاضربوا به عرب الحائض أو عرب الحائض يعني طيب ما هو إذا أصله هل يفهم ماذا الكلام إذا صح الحديث؟ يعني على إطلاقه لذلك قال ونظيف هذا منق له العلامة البيري في أول شرحه الأشباع عن شرح هدائر بن الشيخنغ الكبير والد الشرح الوهبانية وشيخ بن الهمام إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلله عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد حكى ذلك الإمام بن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الآئمة ونقله أيضا الإمام الشعراني عن الآئمة الأربعة قلت ولا يخف أن ذلك الآن يجيب يوضح ابن عبد الرحمن الله تعالى معنى هذا القول ما معنى قول أما إذا صح الحديث فهو مذهبي هل يؤخذ على يطلاغ كما يفهمه عوامل الوهابية حتى علماؤهم فينسبون أن الأئمة قد خلفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هؤلاء الأئمة قالوا إذا وجدتم يعني ما صح من الحديث تلغى أقوالهم يؤكد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنهم يثويتون لأنفسهم علما اطلعوا عليه ولم يطلع عليه الأئمة رضوان الله يوح ينعدين يجيب هذا قال قلت ولا يخفى أن ذلك لما كان أهلا للنظر في النصوص يعني يجينا أي واحد لسه مبارح قراله حديثين ويأتي ويقول مثلا الإمام خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان ليس يعني من أهل النظر في النصوص لذلك اشتر ولا يقف أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعمل به صحة نسبته إلى المذهب لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب إذ لا شك أنه لو علم بضعف دليله رجع واتبع الدليل الأقوى ولذا رد المحقق ابن همام عن المشايخ حيث أفت بقول الإمام لأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله شروط العمل بهذا الحديث كما نص عليه يعني أن يكون هذا الحديث صحيح وصريح غير معارض ولا مؤول ولا يوجد له ناسخ ولا مخصص ولا مقيد ولم يطلع على مانع, على مانع ترك الإمام بسببه هذا الحديث قال الإمام عمرو بن الصلاح في كتابه فتاوى قال من عن الشافع رضي الله عنه أنه قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلتم وهذا وما هو في معناه مشهور عنه وليس هذا بالهين فليس كل فقيه يسوغ له فلا عليه وخفي على غيره ككونه منسوخا عندهم أو غير ذلك واضح؟ إذا أن يأتي جاهل ويقول والله أن مثلا قول الشافعي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنها ليس لأما لم يطيروا على مثل هذه الحديثة ربما علموها وأكيد أنهم علموها وما تركوها إلا لدليل عندهم يعني أنه ثبت نسخها عندهم أو أن هذه الأحاديث مؤولة أو أنها ليس على عامها بل هي مخصصة أو ليست مطلقة بل مقيدة واضح؟ يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى ترك العمل ببعض الأحاديث وقدم عليها عمل أهل المدينة وكذلك مثلا عندنا في مذهبنا مثلا تركت بعض الأحاديث مثلا حديث ذا ولغة الكلب في إنا أحدكم أخذنا برواية الثلاثة لماذا؟ لأنه نحن يشترط يعني لقبول الحديث أن لا يخالف يعني فعل الرabi قوله فأخذوا رأي الحديث يعني ثبت عنه أنه كان يغسله ثلاثة فقدمنا الفعل على قوله من هذه الشروط لا يفهمها يعني هؤلاء الجهلة الذين لم يطلعوا على أخوة الأمة ولماذا يعني يترك الأمة العمل ببعض الأحاديث؟ إن ليست هذا الأمر تشهيا يعني يأتي إنسان ويدعي أن الإمام مالك مثلا ترك العمل بحديث أو أن الإمام أبو حنيفة ترك العمل بحديث أو الشافعي أو غيره واضح؟ فهذا مقيد لذلك قال أبن الصلاة قال وليس هاب الهيين فليس كل فقيه يسوق له أن يستقل بالعمل بما يراه حدة من الحديث لإمكان أن الشافعي تركه عمدا على علم منه بصحته لمانع الطلاع عليه وخفي على غيره ككونه منسوخا عنده أو غير ذلك وأيضا في الكفاية في كتاب الكفاية شرح رجاء قال الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى العمي إذا سمع حديثا ليس له أن يأخذ ظاهره لجواز أن يكون مصروفا عن ظاهره أو منسوخا طيب. لذلك قال في نهاية ما ذكرنا قال إذا رد المحقق النهمام على المشايخ الذين أفتوا بقول الإمامين بأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله قوله إلا لضعف دليله يعني لأنه لو علم ضعف دليله نرجع عن قوله فيسوغ لنا أيضا العدول عن قوله حينئذ ولا يعد ذلك خروجا عن المذهب بصدوره عن إذن من صاحب المذهب وكذا يجوز العدول عن قوله لاختلاف العصر والزمان أو للضرورة ونثلات إن شاء الله في المرة القادمة يعني في النقل عن الخانية وغيرها مثل هذا القول إن شاء الله قال وأقول ايضا ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب الآن هذا موحد جديد يعني حتى لا تستبق الأمور عليكم نقف إلى هنا المرة القادمة إن شاء الله أزجل نبدأ من قبل المصنف وأقول ايضا ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب إذا لم ياذنوا في الاجتهال فيما خرج عن المذهب الكلية مما اتفق عليه أئمتنا ان شاء الله المرة القادمة نقل إنا هنا والحمد لله رب العالمين